Bismillahir No Rahim Nun wal wa ma yasthurun Ma anta وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِي الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُوا وَلَا tutaj, كل hala, fim, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إن نَعْبَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يُصْرِمُ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ są وهم osoby, które są فتنادوا مصبحين znaleźć على w كنتم صارمين Świętym يَتَخَافَتُونَ أَلَّا który الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ który فَلَمَّا mi قَالُوا بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن więc بَعْضُهُمْ Gesundacht общем田 ziemiąlar na im Bondach. pakai pokaz innoc� Kذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أم لكم there علينا Heroes in يَوْمِ above us, لكم لَمَا تحكمون public закadEMU –– بذلك زعيم أَمْ لهم paha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 كيديمتم ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اما عندهم الغيب فهم يكتبون